Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim, Hamim, ve al mubin İnna fi mu. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك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 رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم عَنْهُ عنه وقالوا معلم مجنون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 من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء أمبي. أختاتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتو بآبائنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 يُصَبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ تقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس استبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين